أنا دموعي تبترحل وتتركني بلا خلان بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان تخليني أعيش الوقت مع الحسرة مع الحزن. ترى كافي تعد تعاني الهجرة تعب تمثل الضحكة وعيش الوقت بالنسيان دخلك ما أبي غيرك على فرقك أنا ندمار يا دموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلان بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان تخليني يعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمة يا دموعي ترك ادرب معاناتي من الفرق من الاحزان دخلك لا تخليني اعاني قسوة الهجرة اعاني قسوة الهجرة يكيف ابكي وانا ساجد وانا طلب ربي الغفران وكيف بك وانا خاشع وانا قراي من القراء انا دموعي تبي ترحل انا دموعي تبي ترحل انا دموعي تبي ترحل وتتركني بلا ta dig bort från mig, ott att